هو الذي جعا لكم خلائف في الأرض فمن كفر لا يَنفِذُ الْكَافِرُونَ مِنْ عِندِ رَبِّهِمْ إِلَّا مَأْخُذُهُ وَلَا يَنفِذُ الْكَافِرُونَ إِلَّا إِلَّا خَاسِرًا بل إن يعذ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله ينسك و أ بال... فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِنْ شَىْءٍ فِى ٱلسَّمَآءِ